يوم القميس من الاسبوع الاخير في هذا اليوم يقترب بنا الرب الى النهايه فيقدم لنا اقصى درجات حبه يقدم لنا جسده المكسور يقدم عرقه ودمه ودموعه وصلواته وسهره وغسله لارجلنا إن أحداث هذه الليلة مزيج من حب الله العميق للإنسان مع حزنه الشديد حتى الموت من أجل خطايانا إن حب المسيح لنا في هذه الليلة وصل إلى أعلى درجاته فتحول إلى شهوة أن يكسر ذاته ويطعم تلاميذه حتى ذلك التلميذ الخائن تحول العطاء في هذه الليلة إلى شهوة في قلب السيد شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم فلسنا اليوم واقفين عند أقدام الصليب متأملين فيه لكننا نقف مندهشين من وقوف سيدنا عند أقدامنا ليغسلها فالتامل عند أقدام السيد أمر سهل يقبله عقل أما التامل في السيد الواقف تحت قدمي أمر عجيب لا يقبله عقل إن الكنيسة لن تنال انتصارا على الشيطان رئيس هذا العالم إلا بالصلاة بل عرق والدم والصهر إن الكنيسة شبابها ورجالها لن يكتاز ساعة الظلمه إلا عن طريق صلوات جثيمان وسيظل المسيح الجاثي في جثيمان ماسلا أمام عيني الكنيسة كلها إن قوة السيف تنهار أمام جارية أما قوة الايمان فتعبر التجربة بالصلاة